أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أمر ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وتوعتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منفورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَازِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعْدُ الضَّالِمُ أَلَى يَدِهِ يَقُولُ يَا لِيتَنِتْ أَخْذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا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 وكلٍ ضربنا له الأمثال وكلٍ تبرنا تبرة ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَأْوُنَهَا بَلْكَانُوا لَا يَرْجُونَ الشُّرَى وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا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 إنهم إلا كالأنعام بلهم أضل سبيله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء أرجع له ساكنا ولو شاء أرجع له ساكنا ثم جعل الشمس عليه دللا ثم ضبطناه إلينا قبض أيشرا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 والذين لا يدعون ما الله إلاهن أو خال ولا يقتلون النفس التي حرمت الله إلا بالحق ولا يزNON وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثَامًا يُضَاعَفَ لَهُ الْأَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا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 بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخر نفسك ألا يكون مؤمنين إن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 فرعون ألا يتقون قَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَرِنِي قال ۖ قَالَ آيَةُ الْعَصَا ۖ فَأَلْقِهَا ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا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 وَفَعَلْتَ فَعَلَتَ كَٱلَّتِى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآلِّينَ فَصَرَّتْهُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْمًا وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّ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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم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 إن هؤلاء إلى شرذمة قليلون، وإنهم لنا دوائضون، وإن لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ولقام كريم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 فإنهما دول إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرلت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطي. يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورفة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين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 وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبو فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختسمون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ